sa kuvaad muna فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما من يفعل ذلك منكم إلا حزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل